واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص اصابعهم ب ع جعلوا ه آذانهم م في أ في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض ب ث ع ط ا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إ ن ه م ع ص و ن ي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا و م ك ر و ا مكرا ا ك ر ب س و ق ا ل و ا ل ا ت ذ ر ن آلهتكم ل و ا تذرن ودا و ل س ي غ و ث و ي ع و ونسرا وقد ق أ ض ل و ر ا و ل ا تزد ا ل ظ ا ل م ي ن إلا ضلالا ه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 إ ن ك إ ن كذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات, وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبعرا